بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تويضا وزفيرا فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا.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 ويوم يحشرهم وَمَا يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أغللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل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 يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء أم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 أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَظَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَئِنَا رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلْ